اولائك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقَطع دابع الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله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 المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا لأماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتونك أو يقتلونك أو يخرجونك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُمُ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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم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 وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ إن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلافتم في الميعاد ولكن الليقض الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينه وإن الله لسميع عليم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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم فيه أعيونكم قليلة ويقللكم فيه أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَقَرَ ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاءٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم حيانة فَسَنُبْدِئُ لَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون وأعد لهم ما استطعتم قوتهم ومرفاق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين مِنْ دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حَرِّضِ المؤمنين على القتال إِن يَكُن من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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا لئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إيثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 117. مغفرة ورزق كريم 118. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله